بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى في بداية هذه المجالس في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى من كتاب المختصر في التفسير أسأله جل جلاله أن يحبب إلينا كتابه ويحبب إلينا تفسيره وأن يعيننا وإياكم على حفظ هذا الكتاب الكريم وعلى تدبره وتفهمه وقراءة هذا التفسير كما أسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الهدى حتى نلقى في البداية أوصي نفسي وإياكم بما جاء في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فالإخلاص هو رأس ما للعبد وأيضا أذكر نفسي وإياكم بقول الله تبارك وتعالى لموسى فخذها بقوة بقوله يا يحيى خذ الكتاب بقوة نحتاج إلى القوة والقوة تستمد من الله تبارك وتعالى وأذكر نفسي وإياكم أيضا بقوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعب عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة بدون مقدمات غير ما ذكر ندخل إن شاء الله في التفسير مباشرة والمنهج أننا نقرأ كل يوم باذن الله وبقوة الله وبعون الله تفسير جزء كامل وعلينا أن نحتسب هذا الوقت الذي نبذله في تعلم أشرف كلام ومنهجية القراءة أني أبدأ بقراءة اسم السورة ومقصدي السورة ثم يقرأ القارئ الآية وأقرأ تفسيرها واذا ختمنا الصفحه اقرا فوائد الايات نبدا على بركه الله تفضل شركه الهدى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم سوره الفاتحه مكيه مقصد السورة تحقيق التوجه لله تعالى بكمال العبودية له وحده التفسير سميت سوره الفاتحة لافتتاح كتاب الله بها وتسمى ام القرآن لاجتمالها على موضوعاته من أصول إيمان وعبادة وقصص وغير ذلك وهي أعظم سوره في القرآن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ مستعينا بالله على القراءة الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى مشتقان من الرحمة دالان على كمال الرحمة التي اتصف بها تعالى وسعتها حيث وسعت كل الأشياء وشملت كل الأحياء فكل ما هم فيه من نعم فمن آثار رحمته وأعظم ما تكون الرحمة وأكملها بالمؤمنين الحمد لله رب العالمين الثناء التام لله عز وجل في ذاته وصفاته وأفعاله لأنه خالق الخلق كلهم ومالكهم ومدبر شؤونهم ومربيهم بنعمه العامة والخاصة الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اسمان له تعالى مشتقان من الرحمة دالان على كمال رحمته بعباده وأعظم ما تكون رحمته بعباده المؤمنين به مالك يوم الدين مالك يوم الحساب والجزاء وهو يوم القيامة حيث يحاسب كل الخلق على أعمالهم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 نخصك وحدك بأنواع العبادة والطاعة فلا نشرك معك غيرك ومنك وحدك نطلب العون في كل شؤوننا فبيذك الخير كله ولا معين سواك أرشدنا ووفقنا إلى سلوك الطريق المستقيم طريق الإسلام الذي لا ميل فيه وثبتنا عليه سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم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 اولا افتتح الله تعالى كتابه بالبسمله ليرشد عباده أن يبداوا أعمالهم وأقوالهم بها طلبا لعونه وتوفيقه ثانيا سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله تعالى لأنها تضمنت أنواع التوحيد الواجب له تعالى وبيان الطريق الموصل إليه ثالثا الحمد الأتم والثناء الأكمل لا يكون إلا لله تعالى لأنه رب الخلق كلهم الذي أوجدهم وصرف شؤونهم, وصرف شؤونهم ورباهم بنعمه رابعا دلت الصورة على أن كمال الإيمان يكون بإخلاص العبادة لله تعالى وطلب العون منه وحده دون سواه خامسا يجب على المسلم أن يحذر سبيل اليهود المغضوب عليهم والنصارى الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألا أمين سورة البقرة مدنية نقصد السورة إعداد الأمة لعمارة الأرض والقيام بدين الله وبيان أقسام الناس وفيها أصول الإيمان وكليات الشريعة التفسير سميت سورة البقرة بهذا الاسم لورود قصة بقرة بني إسرائيل فيها ا هذه من الحروف التي تفتتح بها بعض صور القرآن وهي حروف لا معنى لها ولها مغزى اما كونها لا معنى لها فلان الحق عند العربي لا معنى له واما كونها لها مغزى فلانه لا يوجد في القرآن ما لا حكمه له ومن أهم حكمها الإشارة إلى التحدي بهذا القرآن الذي يتكون من الحروف التي تتكون منها كلمات التي تتكلمونها لذا يغلب عليها أن يأتي بعدها أمر يتعلق بالقرآن الكريم كما في هذه السورة لا لا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 وهم الذين ينفقون مما رزقهم الله بإخراج الواجب كالزكاة أو غير الواجب كصدقة التطوى رجاء ثواب الله وهم الذين يؤمنون بالوحي الذي أنزل الله عليك أيها النبي والذي أنزل على سائر الأنبياء عليه السلام من قبلك دون تفريق وهم الذين يؤمنون إيمانا جازما بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب أولئك على أجنب هم هؤلاء المتصفون بهذه الصفات على تمكن من طريق الهداية وهم الفائزون في الدنيا والآخرة بنيلهم ما يرجون ونجاتهم مما يخافون فوائد من الآيات اولا تضمن القرآن الكريم انواعا من الأدلة القاطعه لكل شك الداله على أن تنزيله من لدن حكيم عليم ثانيا لا ينتفع بما في القرآن الكريم من الهدايات العظيمة إلا المتقون لله تعالى المعظمون له ثالثا من أعظم مراتب الإيمان الإيمان بالغيب لأنه يتضمن التسليم لله تعالى في كل ما تفرد بعلمه من الغيب ولرسوله بما أخبر عنه سبحانه رابعا كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة لأن الصلاة إخلاص للمعبود والزكاة إحسان للعبيد وهما عنوان استعالة والنجاة خامسا الإيمان بالله تعالى وعمل الصالحات يورث الهداية والتوفيق في الدنيا والفوز والفلاح في الأخرى هذا تبع لله من كثير اي 5 هؤلاء المتصفون بهذه الصفات على تمكن من طريق الهدايه وهم الفائزون في الدنيا والاخره بنيلهم ما يرجون ونجاتهم مما يخافون ولما بين الله صفات المؤمنين المتقين الذين صلح ظاهرهم وباطنهم ذكر صفات الكافرين الذين فسد ظاهرهم وباطنهم فقال إن الذين كفروا عليهم أملمتم لا إن الذين جحدوا ما أنزل الله على رسوله مستمرون على ضلالهم وعنابهم فإن ذارك لهم وعدمه سواء. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشارة ولهم عذاب عظيم لأن الله طبع على قلوبهم فأغلطها على ما فيها من باطل وطبع على سمعهم فلا يسمعون الحق سماع قبول وانقياد, وانقياد وجعل على أبصارهم غطاء فلا يبصرون الحق مع وضوحه ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولما بين الله صفات الكافرين الذين فسد ظاهرهم وباطنهم بين الصفات المنافقين الذين فسد باطنهم وصلح ظاهرهم فيما يبدو للناس فقال ومن الناس من يقول آمن بالله الآخر وما هم ومن الناس طائفة يزعمون أنهم مؤمنون يقولون ذلك بأسنتهم خوفا على دمائهم وأموالهم وهم في الباطن كافرون يخالعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخادعون الله والمؤمنين بإظهار الإيمان وإبطان الكفر وهم لا يخدعون في حقيقة إلا أنفسهم ولكنهم لا يشعرون بذلك لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى وقد أطلع المؤمنين على صفاتهم وأحوالهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب.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 وإذا نهوا عن الفساد في الأرض بالكفر والذنوب وغيرها أنكروا وزعموا أنهم هم أصحاب الصلاح والإصلاح ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا الشرور والحقيقة أنهم هم أصحاب الإفساد ولكنهم لا يشعرون بذلك ولا يشعرون أن فعلهم عين الفساد وإذا قيل لهم أنت قالوا انومن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون واذا امروا بالايمان كما امن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اجابوا على سبيل الاستنكار والاستهزاء بقولهم انومن كايمان خفاف العقول والحق انهم هم السفهاء ولكنهم يجهلون ذلك وإذا رأوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خلوا إلى شياطيهم قالوا إننا معكم إِنَّمَا نحن مستهزئون وإذا التقوا المؤمنين قالوا صدقنا بما تؤمنون به يقولون ذلك خوفا من المؤمنين وإذا انصرقوا من المؤمنين إلى رؤسائهم منفردين بهم قالوا مؤكدين ثباتهم على متابعتهم لهم إنا معكم على طريقتكم ولكننا نوافق المؤمنين ظاهرا سخرية بهم واستهزاء الله الله يستهزئ بهم في مقابلة استهزائهم بالمؤمنين جزاء لهم من جنس عملهم ولهذا أجرى لهم أحكام المسلمين في الدنيا وأما في الآخرة في فيجازيهم على كفرهم ونفاقهم كما يملي لهم ليتمادوا في ضلالهم وطغيانهم فيبقوا حائرين مترددين. أولئك الذين اشتروا الضلالة للهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين اولئك هم السفهاء لأنهم مستبدل الكفر بالإيمان فما ربحت تجارتهم لخسارتهم الإيمان بالله وما كانوا مهتدين إلى الحق فواعدوا من الآيات اولا أن من طبع الله على قلوبهم بسبب عنادهم وتكذيبهم لا تنفع معهم الآيات وإن عظمت ثانيا أن إمهال الله تعالى للظالمين المكذبين لم يكن عن غفلة أو عجز عنهم بل ليزدادوا اثما فتكون عقوبتهم أعظم مثلهم <تصفيق> فلما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 فهم, لا فهم صم لا يسمعون الحق سماع قبول بكم لا ينطقون به عمي عن ابصاره فلا يرجعون عن ضلالهم أو كصيد من السماء فيه ظلمات ووعد وفرق يجعلون اصابعهم في ادائهم من الصواعق حذر الموت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 وإذا النابلسي يأبل البرق من شده لمعانه وسطوعه يأخذ أبصارهم كلما ومض البرق لهم وأضاء تقدموا وإذا لم يضئ بقوا في الظلام فلا يستطيع التحرك ولو شاء الله لذهب بسمهم وأبصارهم بقدرته الشاملة لكل شيء فلا تعود إليهم لإعراضهم عن الحق فكان المطر مثلا للقران وصوت الصواعق مثلا لما فيه من الزواجة وضوء البرق مثلا لظهور الحق لهم أحيا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 وفي المثل المائي لم يستبد أصحاب المطر إلا ما يروعهم ويزعجهم من الرعد والبرق وهكذا المنافقون لا يرون في الإسلام إلا الشدة والقسوه ولما ذكر الله أنواع الناس من مؤمنين وكافرين ومنافقين ناداهم جميعا داعيا إياهم إلى إفراده بالعبادة فقال يا أيها اعبدوا ربكم الذي حرقكم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 هو الذي جعل لكم الأرض بساطا ممهدا وجعل السماء من فوقها محكمة وَهُوَ وهو المنعم بإنزال الْمَطَرِ المطر بِهِ به مختلف الثمار من الأرض لتكون رزقا فلا تجعلوا لله شركاء وأمثالا وأنتم تعلمون أنه لا يستحق العبادة غيره عز وجل وإن كنتم مما نزلنا على وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صدقين وإن كنتم أيها الناس في شك من القرآن المنزل على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم فنتحداكم أن تعارضوه بالإتيان بصورة واحدة مماثلة له ولو كانت أقصر صورة منه وناد ونادوا من استطعتم من أنصاركم إن كنتم صادقين فيما تدعونه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا, النار فاتقوا النار إن لم تفعلوا ذلك ولن تقدروا عليه أبدا فاتقوا النار التي توقد بالناس المستحقين للعذاب وبالشجارة التي كانوا يعبدونها من دون الله فأوقدت بالعابد والمعبود هذه النار قد أعدها الله وهيئها للكافرين فوارد من الآيات أولا أن الله تعالى يخذل المنافقين في أشد أحوالهم حاجة وأكثرها شدة جزاء نفاقهم وأعراضهم عن الهدى ثانيا من أعظم الأدلة على وجوب إفراد الله بالعبادة أنه تعالى هو الذي خلق لنا ما في الكون وجعله مسخرا لنا ثالثا عجز الخلق عن الاتيان بمثل سورة من القرآن الكريم يدل انه تنزيل من حكيم عليم وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات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 وقدمت لهم ثمار متشابهة في شكلها واسمها حتى يقبلوا عليها بحكم المعرفة بها ولكنها مختلفة في طعمها ومذاقها ولهم في الجنة ازواج مبرأة من كل ما تنفر منه النفس ويستقبل طبعا مما يتصور في أهل الدنيا وهم في نعيم دائم لا ينقطع بخلاف نعيم الدنيا المنقطع. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من وأما الذين كفروا سبحانه وتعالى لا يمنعه الحياء من ضرب الأمثال بما شاء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 واختبارا للناس فمنهم من يضلهم الله بهذه الأمثال لإعراضهم عن تدبرها وهم كثير ومنهم من يهديهم بسبب اتعاضهم بها وهم كثير ولا يضل إلا من كان مستحقا للضلال وهم الخارجون عن طاعته الذين ينقضون عهد الله بعد نتاقه ويقطعون ما أمر الله به أن ويبسدون في الأرض أعيك هم القاسرون الذين ينقضون عهد الله الذي أخذه عليهم بعبادته وحده واتباع شريعته وذلك في قوله وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى وأكذه بأرسال الرسل وأنزال الكتب هؤلاء الذين يتنكرون لعهود الله يتصفون بأنهم يقطعون ما أمر الله بوصله كالأرحام ويسعون لنشر الفساد في الأرض بالمعاصي فهؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة كيف تكفرون بالله وكونتم امواتا أم فاحياكم ثم اميتكم ثم احييكم ثم اليه ترجعون إن أمركم أيها الكفار كيف تجحدون وحدانية الله تعالى وأنتم تشاهدون دلائل قدرته في أنفسكم فقد كنتم عدما لا شيء فأنشاءكم وأحياكم ثم هو يميتكم الموتة الثانية ثم يحييكم الحياة الثانية ثم يرجعكم إليه ليحاسبكم على ما قدمتم هو الذي خلق لكم ما الأرض جميعا ثم فسوارن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم والله وحده الذي خلق لكم جميع ما في الأرض من انهار وأشجار وغير ذلك مما لا يفصى عبده وأنتم تنتفعون به وتستمتعون بما سخره لكم ثم قصد إلى السماء فخلقهن مستويات سبع سماوات وهو الذي أحاط علمه بكل شيء فوائد من الآيات اولا من كمال النعيم في الجنة أن ملذاتها لا يكذرها أي نوع من التنغيص ولا يخالطها أي أذى ثانيا الأمثال التي يضربها الله تعالى لا ينتفع بها إلا المؤمنون لأنهم هم الذين يريدون الهداية بصدق ويطلبونها بحق ثالثا من أبرز صفات الفاسقين نقضع هودهم مع الله ومع الخلق وقطعهم لما أمر الله تعالى بوصله وسعجهم بالفساد في الأرض رابعا الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة لأن الله تعالى امتن على عباده بأن خلق لهم كل ما في الأرض وإذ قال ربك إِنِّي جَاعِلٌ جاعل بالأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويصفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ويقدس لك قال أني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 وعلم الله عن سؤالهم إني أعلم ما لا تعلمون من الحكم الباهرة في خلقهم والمقاصد العظيمة من استخلافهم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها ولبيان منزلة آدم عليه السلام علمه الله تعالى اسماء الأشياء كلها من الحيوان والجماد الفاظها ومعانيها ثم عرض تلك المسميات على الملائكة قائلا أخبروني بأسمائها إن كنتم صادقين فيما تقولون أنكم اكرم من هذا المخلوق وأفضل منه. قالوا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 إذن قال الله تعالى لآدم أخبرهم بأسماء تلك المسميات فلما أخبرهم كما علمه ربه قال الله للملائكة ألم أقل لكم اني أعلم ما خفي في السماوات وفي الأرض وأعلم ما تظهرون من أحوالكم وما تحدثون به أنفسكم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا يبين الله تعالى أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم سجود تقدير واحترام فسجدوا مسارعين لامتثال أمر الله إلا ما كان من إبليس الذي كان أصلا من الجن لكنه لكثرة عبادته الحقه الله بالملائكة ثم عاد إلى طبعه حيث امتنع اعتراضا على أمر الله له بالسجود وتكبرا على آدم فصار بذلك من الكافرين بالله تعالى وقلنا يا آذس كن أنت وزوجك الجنة وكلا منها ربا حي تشئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين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 وقلنا اهبطوا بعدكم لبعض عجو ولكم في الأرض مستقر ومتاه إلى حين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 فتلقى آدم من ربه كلمات فتعب عليه إنه هو التواب الرحيم فأخذ آدم ما ألقى الله إليه من كلمات وألهمه الدعاء بهن وهي المذكورة في قوله تعالى قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فقبل الله توبته وغفر له فهو سبحانه كثير التوبه على عباده رحيم به فوائد من الآيات أولا الواجب على المؤمن إذا خفيت عليه شكمة الله في بعض خلقه وأمره أن يسلم لله في خلقه وأمره ثانيا رفع القرآن الكريم منزلة العلم وجعله سببا للتفضيل بين الخلق ثالثا الكبر هو رأس المعاصي وأساس كل بلاء ينزل بالخلق وهو أول معصيه عصي الله بها كل نهدد منها جميعا فإن ما يأتينكم مني هداي فَمَنْ تبع هداي فَمَنْ تبع هداي فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قلنا لهم إنزلوا جميعا من الجنة إلى الأرض فَإِنْ جاءتكم هداية على أَيْدِي رسل فمن اتبعها وآمن برسول فلا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ جَهَدُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَآئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ الْمُقِيمُونَ فِيهَا يَا بَلِيغِ أَنْعَمْتُ وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإن لا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 وامنوا بما انزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياته ثمن قليلا واياي تتقون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 ولا تخلطوا الحق الذي أنزلته على رسلي بما تفترون من أكاذيب ولا تكتموا الحق الذي جاء في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم مع علمكم به ويقينكم منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأدّوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وسننها وأخرج زكاة أموالكم التي جعلها الله في أيديكم وخذعوا لله مع الخاضعين له من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أتأمرون ما سبِل وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب أفلع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 واطلبوا العون على كل أحوالكم الدينية والدنيوية بالصبر وبالصلاة التي تقربكم إلى الله وتصلكم به فيعينكم ويحفظكم ويذهب ما بكم من ضر وان الصلاة لشاقة وعظيمة إلا عن الخاضعين لربهم الذين يظلون أنهم ملاقوا ربهم إليه راجعون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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمي الدينية والدنيوية التي أنعمت بها عليكم واذكروا أني فضلتكم على أهل زمانكم المعاصرين لكم بالنبوة والملك وابتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وجعلوا بينكم وبين عذاب يوم القيامة وقايا بفعل الأوامر والترك النواهي ذلك اليوم الذي لا تغني فيه نفس عن نفس شيئا ولا تقبل فيه شفاعة أحد بدفع ضر أو جلب نفع إلا بإذن من الله ولا يؤخذ فداء ولو كان ملء الأرض ذهبا ولا ناصر لهم في ذلك اليوم فإذا لم ينفع شافع ولا فداء ولا ناصر فأين المفر؟ فوائد من الآيات من اولا من أعظم الخذلان أن يأمر الإنسان غيره بالبر وينسى نفسه ثانيا الصبر والصلاة من أعظم ما يعين العبد في شؤونه كلها ثالثا في يوم القيامة لا يدفع العذاب عن المرء الشفعاء ولا الفداء ولا ينفعه إلا عمله الصالح وإن من آله العبد يسرونكم سوء وذلكم بلاء من ربكم عظيم واذكروا يا بني حين من أتباع فرعون الذين كانوا يذيقونكم أصناف العذاب حيث يقتلون أبناءكم ذبحا حتى لا يكون لكم بقاء ويتركون نساءكم أحياء ليخدمنكم في وفي من بطش فرعون وأتبائه اختبار عظيم من ربكم لكم لعلكم تشكرون وإبترقنا بقول البحر وأنتم واذكروا من نعمنا عليكم أن شقنا لكم البحر فجعلناه طريقا بس تسيرون فيه. فانجيناكم وأغرقنا عدوكم فرعون وأتباعه وأمام أعينكم وأنتم تنظرون إليهم. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ أَذْكُرُوا مِن هَٰذِهِ النِّعْمَةِ مُوَاَدَتَنَا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لِّيُتمَّ فِيهَا إِنزَالُ التَّوْرَاةِ نُورًا وَهُدًى ثُمَّ مَا كَانَ مِنكُم إِلَّا أَن عبدتم الْعِجْلَ فِي تلك الْمُدَّةِ وأنتم ما لذلك لعلكم تشكرون ثم تجاوزنا عنكم بعد توبتكم فلم نؤاخذكم لعلكم تشكرون الله بحسن عبادته وطاعته واذا اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون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 دام خير لكم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 وَإِذْ قلتم يا موسى من نؤمن لك حتى أمر الله جهلا فأخذتكم الصَّاعِقَةُ وأنتم تنظرون okay. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون القرحين قال آباءهم مخاطبين موسى عليه السلام عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله عيانا لا يحجب عنا فأخذتكم النار المحرقة فقتلتكم وبعضكم ينظروا إلى بعض ثم أحييناكم بعد موتيكم لعلكم تشكرون الله على إنعامه عليكم بذلك وضلنا عليكم ضما موازنا عليكم منا وسوا لفضيله الدكتور من نعمنا عليكم أن أرسلنا السحاب يظلكم من حر الشمس لما تهتم في الأرض وأنزلنا عليكم المن وهو شراب حلو مثل العسل والسلوى وهو طائر صغير طيب اللحم وكنا لكم كل من طيبات ما رزقناكم وما نقصونا شيئا بجحدهم هذه النعمة وكفرانها ولكن ظلموا أنفسهم بنقص حظها من الثواب وتعريضها للعقاب فوائد من الآيات أولا عظم نعم الله وكثرتها على بني إسرائيل ومعها هذا لم تزدهم إلا تكبرا معنادا ثانيا ساعة حلم الله تعالى ورحمته بعباده وإن عظمت ذنوبهم ثالثا الوحي هو الفيصل بين الحق والباطل وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها عند شئتم ربدا ودخلوا باب سجدا وقولوا حقة نغبر لكم خطاياكم وتزيد المحسنين واذكروا من نعم الله عليكم حين قلنا لكم ودخلوا بيت المقدس وكلوا مما فيه من الطيبات من أي مكان شئتم أكلا هنيئا واسعا وكونوا في دخولكم راكعين خاضعين لله واسألوا الله قائلين ربنا حطة عنا ذنوبنا نستجب لكم وسنزيد الذين أحسنوا في أعمالهم ثوابا على إحسانهم فبدل الذين طولا طولا غير الذي فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يقصقون فما كان من الذين ظلموا منهم إلا أن بدلوا العمل وحرفوا القول فدخلوا يزحفون على أدبارهم وقالوا حبة في شعر مستهزئين بأمر الله تعالى فكان الجزاء أن أنزل الله على الظالمين منهم عذابا من السماء بسبب خروجهم عن حد الشرع ومخالفة الأمر وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنك عشرة عينا قد علم عين كل نمس مشرب كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعتوا في الأرض ما كان من الذين ظلموا منهم إلا أن بدلوا العمل وحرفوا القول فدخلوا يزحفنا واذكروا من نعم الله عليكم لما كنتم في التيه ونالكم العطش الشديد فتضرع موسى عليه السلام إلى ربه وسأله أن نسقيهم فأمرناه أن يضرب بعصاه الحجر فلما ضربه تفجرت منه 12 عين بعدد قبائلكم وانبعث منها الماء وبينا لكم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 بطلها و... و... و... و... من بطلها وقتائها وفوقها وعرسها وبصرها قال فاذكروا حين كفرتم نعمة ربكم فمللتم من أكل ما أنزل الله عليكم من المن والسلوى وقلتم لن نصبر على طعام واحد لا يتغير وطلبتم من موسى عليه السلام أن يدعو الله أن يخرج لكم من نبات الأرض من بقولها وخضارها وقسائها يشبه الخيار لكنه أكبر وحبوبها وعدسها وبصلها طعاما وقال موسى عليه السلام مستنكرا طلبكم أن تستبدلوا الذي طلبتم وهو أقل وأدنى بالمن والسلوى وهو وقد كان يأتيكم دون عناء وتعب انزلوا من هذه الأرض إلى أي قرية فستجدون ما سألتم في حقولها وأسواقها وباتباعهم لأهوائهم وأعراضهم المتكررة عما اختاره الله لهم لازمهم الهوان والفقر والبؤس ورجعوا بغضب من الله لعراضهم عن دينه وكفرهم بآياته وقتلهم أنبياءه ظلما وعدوانا كل ذلك بسبب أنهم عصوا الله وكانوا يتجاوزون حدوده فوائد من الآيات كل من يتلاعب بنصوص الشرع ويحرفها فيه شبه من اليهود وهو متوعدا بعقوبة الله تعالى ثانيا الاستهزاء بشرع الله تعالى وأمره من أخلاق اليهود التي استحقوا بها العقوبة الشديدة ثالثا عظم فضل الله تعالى على بني إسرائيل وفي مقابل ذلك شدة جحودهم وعنادهم وإعراضهم عن الله وشرعه رابعا كلما عظمت نعمة الله على العبد عظم ما يجب عليه من الشكر فإذا كفر بها كان كفران شد جريمة وأبلغ عقوبه خامسا. أن من شؤم أن من شؤم المعاصي وتجاوز حدود الله أن من شؤم المعاصي وتجاوز وتجاوز حدود الله تعالى ما ينزل بالمرء من الذل والهوان وتسلط الأعداء عليه. إن الذين أَعْمَلَ والذين هَادٌ وَالنَّصَارَ وَالصَّابِئِينَ من آمن بالله واليوم للآخر وعبر صارها فلهم عجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن من آمن من هذه الأمة وكذلك من آمن من الأمم الماضية قبل بحثة محمد صلى الله عليه وسلم من يهود ونصارى وصابئة وهم طائفة من أتباع بعض الأنبياء قيل كانوا على ملة إبراهيم عليه السلام لهم ثوابهم عند ربهم ولا خوف عليهم مما يستقبلونه في الآخرة ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا وهذا الحكم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأما بعد بعثته فإن الدين المرضي عند الله هو الإسلام لا يقبل غيره كما قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وإذ أخذنا به ورفعنا خوفكم الطرور خذوا ما آخرناكم بطوة واذكروا ما فيه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 فكنتم من الخاسرين فما كان منكم إلا أن عرضتم وعصيتم بعد أخذ العهد المؤكد عليكم ولولا فضل الله عليكم بالتجاوز عنكم ورحمته بقبول توبتكم لكنتم من الخاسرين بسبب ذلك الإعراض والعصيان ولقد عرضتم الذين اعتذوا منكم في السبت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 للمتقين فجعلنا هذه القرية المعتدية عبرة لما جاورها من القرى وعبرة لمن يأتي بعدها حتى لا يعمل بعملها فيستحق حتى لا يعمل بعملها فيستشق عقوبتها وجعلناها تذكرة للمتقين الذين يخافون عقاب الله وانتقامه لمن يتعدى حدوده وإذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم قالوا قالوا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 ادع لنا ربك حتى يبين لنا صفة البقرة التي أمرنا بذبحها فقال لهم إن الله يقول إنها بقرة ليست كبيرة السن ولا صغيرة ولكن وسط بين ذلك فبادروا بامتثال امر ربكم لنا ربك تمر في جدالهم وتعنتهم قائلين لموسى عليه السلام ادع ربك حتى يبين لنا ما حقيقة لونها فقال لهم موسى إن الله يقول إنها بقرة صفراء شديده الصفرة تعجب كل من ينظر إليها فوائد من الآيات أولا قد يعجل الله العقوبة على بعض المعاصي في الدنيا قبل الآخرة لتكون تذكرة يتعب بها الناس فيحذروا مخالفة أمر الله تعالى ثانيا تحريم الاحتيال على الشريعة لأن الله تعالى لا يخادع ثالثا أن من ضيق على نفسه وشدد عليها فيما ورد موسعا في الشريعة قد يعاقب بالتشديد عليه أعوذ علنا ربك يبلر ماذا في تعنتهم قائلين ادعوا لنا ربك حتى يبين لنا مزيدا من صفاتها لأن البقرة المتصفة بالصفات المذكورة كثير لا يستطيعون تعيينها من بينها مؤكدين أنهم إن شاء الله مفتدون إلى البقرة المطلوب ذبحها قال إنه يقول إنها بقرة لا إن الله يقول إن صفة هذه البقرة أنها غير مذللة بالعمل في الحرارة ولا في سقاية الأرض وهي سالمة من العيوب ليس فيها علامة من لون آخر غير لونها الأصطر وعندئذ قالوا الآن جئت بالحق بالوسط الدقيق الذي يعين البقرة تماما وذبحوها بعد أن أوشكوا أن لا يذبحوها بسبب الجدال والتعاملات وإذ قطرت نفسا فدارت فيها والله مخرج ما كنتم تقتلون حين قتلتم واحدا منكم فتدافعتم كل يدفع عن نفسه تهمة القتل ويرمي بها غيرا حتى تنازعتم والله مخرج ما كنتم تخفونه من قتل ذلك البريد فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى آياته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 وإن من الحجارة لما يكفى مقست قلوبكم من بعد هذه المواعظ البليغة والمعجزات الباهرة حتى صارت مثل الحجارة بل أشد صلابة منها فهي لا تتحول عن حالها ابدا وأما الحجارة فتتغير وتتحول فإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء ينابيع جارية في الأرض ينتفع بها الناس والدواب ومنها ما يسقط من أعالي الجبال من خشة الله ورهبة من خشية الله ورحبة، وليس كذلك قلوبكم، وما الله بغافل عما تعملون، بل هو عالم به وسيجازيكم عليه. كافي الهم يا, يا كافي الهم يا مشايخ. تمام؟ تروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب الله يعني احنا خلصنا حزب انا قصدي يعني انه هيك يعني مي بس. تحديث ايش سموه رفرش الله يزاحمك وانا وش مبدع <تصفيق> <تصفيق> النبي عليه الصلاه والسلام يقول وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده فاذكروني اذكركم يكفينا شرفا يعني الصبر لا لا الله يزيكم الخير اثبتوا أثبت أحد اللي بحب توظف كذا خمس دقائق بس من باب إيش؟ هذا أنا التنشيط لا نسردها مرة واحدة تحب نغير القارئ يعني من باب التنشيط أقصد القارئ يعني اللي يقرأ القرآن أما على الكرسي ما بغير إيش رأيكم حبيت أقرأ لنا ليش؟ لا طيب تبي تفيد أنا قصدي بشأن التنويع، الصوت أحياناً لما تنوع بكون لا والله الشيخ الصوت الله الشيخ خالد زك الله خير أنت تكلم عن نفسك نغير يا شباب؟ أنا أتكلم عن نفسي ها لا مش راحيز عن طرحو خالص كما تحبون أنا قصدي يعني التنوع طيب يمكن يوم يعني نغير في الأيام يمكن على كيفكم نور إليك وزك الله خير الشيخ ايش <تصحيح> احنا جلسنا كم ساعه ساعة جزء الحمد لله يعني ساعتين هذول جعلوهن الله خير الله يتذكر الله يتذكر بس تعب ما تعب شيخ خالد والله يعني ما في تعب شا. شيخ خالد والله يعني ايش اقول لك هذه السعاده يا شيخ ما هذا الكلام الله يتذكر يا شيخ احنا مش تعبانين بالعكس والله الراحه هنا يا شيخ ايوه اسلام اسلام تام اسلام امر بذبح ابن فاسلك هذا هذا هذا يا ياي من ال... يا <تصفيق> <تصفيق> الله الله طبعا نستانف و... ان يؤمنوا لكم وقد جاء فريق منهم يسمعون لك وهاهم الله ثم يحرفونه من بعد ما عفره.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 وَإِذَا خَلَا بَعْفُهُمْ إِلَى بَعْفُهُمْ قَالُوا أَمْ عَذِّدُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِلُحَلَى قضاء اليهود ومكرهم أنهم إذا لقي بعضهم المؤمنين اعترفوا لهم بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته وهو ما تشهد له التوراة ولكن حين يخلو اليهود بعضهم ببعض يتلاومون فيما بينهم بسبب هذه الاعترافات لأن المسلمين يقيمون عليهم بها الحجه فيما صدر عنهم من الاعتراف بصدق النبوة فوائد من الآيات أولا أن بعض قلوب العباد أشد قسوة من الحجارة الصلبة فلا تلين لموعظة ولا ترق لذكرى أن الدلائل والبينات وإن عظمت لا تنفع إن لم يكن القلب مستسلما خاشعا لله ثالثا كشفت الآيات حقيقة من طوت عليه أنفس اليهود حيث توارف الرعونته والخداع والتلاعب بالدين أولا يعلمون أن الله يعلم ما هؤلاء اليهود يسلكون هذا المسلك المشين وكأنهم يغفلون عن أن الله يعلم ما يخفون من أقوالهم وأفعالهم وما يعلمون منها وسيظهرها لعباده عباده ويفضحوا. ومنهم أميون لا اليهود طائفة لا يعرفون القراءة والكتابة لا يعلمون التوراه وما جاءت به ودلت عليه وليس معهم إلا أكاذيب وأخذوها من كبرائهم يظنون أنها التوراه التي أنزلها الله فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا وويل <تصفيق> لهم فهلاك وعذاب شديد ينتظر هؤلاء المك... الذين يكتبون الكتاب بأيديه ثم يقولون كذبا هذا من عند الله ليستدلوا بالحق واتباع الهدى ثمنا زهيدا في الدنيا مثل المال والرئاسة فهلاك وعذاب شديد لهم على ما كتبتوا أيديهم مما يكذبون به على الله وهلاك وعذاب شديد لهم على ما يكسبونه من وراء ذلك من مال ورئاسة وقالوا لن تمس النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ان تقولون على الله ما لا تعلمون وقالوا كذبا وغرورا لن تمسنا النار ولن ندخلها إلا اياما قليلة قل أيها النبي لهؤلاء هل أخذتم على ذلك وعدا مؤكدا من الله فإن كان لكم ذلك فإن الله لا يخلف عهده أم أنكم تقولون على الله كذبا وزورا ما لا تعلمون بأن كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولا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 والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحة ثوابهم عند الله دخول الجنة وملازمتها ماكثين فيها ابدا واذا أخذنا نتاق بني اسرائيل لا تعبد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 والحقيقة أن لا علم له بما أنزل الله وإنما هو الوهم والجهل ثانيا من أعظم الناس إثما من يكذب على الله تعالى ورسله فينسب إليهم ما لم يكن منهم ثالثا غر اليهود وأضلهم ما خصهم الله به من النعم فظنوا جهلا منهم بالله وحكمته أنه لا يعذبهم بعدما أنعم عليهم بتلك النعم رابعا مع عظم المواثيق التي أخذها الله تعالى على اليهود وشدة التأكيد عليها لم يزدهم ذلك إلا إعراضا عنها ورفضا لها وإذ أعبنا نفاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تنسجون أنفسكم من دياركم ثم أقرأتم وأنتم تشهدون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 يُظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَةٌ وَهُوَ مُحَقٌّ عَلَيْكُمْ إِفْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِعَذَابِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِهِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يفعل ذَٰلِكَ إلا فزٌ في الدنيا الحياة الدنيا ويقوم القيامة يوم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 يفعل ذلك منكم إلا جزاء فليس للذي يفعل ذلك منكم جزاء إلا الذل والمهانة في الحياة في الدنيا وأما في الآخرة فإنه يرد إلى أشد العذاب وليس الله بغافل عما تعملون بل هو مطلع عليكم وسيجازيكم به قلما الذين اشتروا حياة الدنيا في الآخرة فلا يخفت عنهم العذاب ولا هم ينصرون أولئك الذين استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة إيثاراً للفاني على الباقي فلا يخفف عنهم العذاب في الآخرة وليس لهم ناصر ينصرهم يومئذ ولقد آتينا موسى الكتاب وقضينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْرَأْ أَنفُسُكُمْ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْرَأْ أَنفُسُكُمْ أَسْتَكْبَرْتُمْ فَبَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَبَرِيقًا تَقْتُلُونَ ولقد آتينا موسى التوراة وأتبعناه برسل من بعده على أثره واتينا عيسى ابن مريم الآيات الواضحة البينة لصدقه كأحياء الموتاه وإبراء الأكمه والأبرص وقويناه بالملك جبريل عليه السلام فكلما جاءكم يا بني إسرائيل رسول من عند الله بما لا يوافق أهواءكم استكبرتم على الحق وتعاليتم على رسول الله ففريقا منهم تكذبون وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا بل الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون لقد كانت حجة اليهود في عدم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم قولهم إنه قولهم إن قلوبنا مغلفة لا يصل إليها شيء مما تقول ولا تفهمه وليس الحال كما زعموا بل طردهم الله من رحمته بكفرهم فلا يؤمنون أبدا فواعد من الآيات اولا من أعظم الكفر الإيمان ببعض ما أنزل الله والكفر ببعضه لأن فاعل ذلك قد جعل إلهه هواه هو ثانيا عظم ما بلغه اليهود من العناد واتباع الهوى والتلاعب بما أنزل الله تعالى ثالثا فضل الله تعالى ورحمته بخلقه حيث تابع عليهم إرسال الرسل وانزال الكتب لهدايتهم للرشاد رابعا أن الله يعاقب المعرضين عن الهدى المعاندين لأوامره بالطبع على قلوبهم وطردهم من رحمته فلا يهتدون إلى الحق ولا يعملون به ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرقوا كفروا له فلعنة الله على الكافرين ولما جاءهم القرآن الكريم من عند الله وهو موافق لمات التوراة والإنجيل في الأصول الصَّحِيحَةِ الصحيحة وكانوا من قبل نزوله يقولون سننتصر على المشركين ويفتح لنا يبعث نبي فنؤمن به ونتبع فلما جاءهم القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم على الصفة التي عرفوها والحق الذي علموه كفروا به فلعن الله على الكافرين بالله ورسوله بئس <تصفيق> به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 الله. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويغفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لنا معه قل فلم تقتلون أنبياء الله قل فلم تقتلون Thank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 وَلَقَدْ جِئْنَا أَكْمُوسَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ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 وعشرين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا باتباع موسى عليه السلام قبول ما جاء به من عند الله ورفعنا فوقكم الجبل تخويفا لكم وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم من الثورات بجد واجتهاد واسمعوا سماع قبول وانقياد وإلا أسقطنا الجبل عليكم فقلتم سمعنا بآذاننا وعصينا بأفعالنا وتمكنت عبارة العجل في قلوبهم بسبب كفرهم قل أيها النبي بئس الذي يأمركم به هذا الإيمان من الكفر والإعراض عن أمر الله إن كنتم مؤمنين لأن الإيمان الحق لا يكون معه كفر واعراض فوائد من الآيات اولا اليهود أعظم الناس حسدا اذ حمى لهم حسدهم على الكفر بالله ورد ما أنزل بسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن منهم ثانيا معرفة اليهود للحق الذي نزل على نبينا معرفة تامة ولكنهم كفروا به حسدا وبغيا من عند أنفسهم ثالثا أن الإيمان الحق بالله تعالى يوجب التصديق بكل ما أنزل من كتب وبجميع ما أرسل من الرسل رابعا من أعظم الظلم الإعراض عن الحق وال الهدى بعد معرفته وقيام الأدلة عليه خامسا مع كثرة ما اخذ الله على اليهود من العهود والمواثيق المؤكدة الا انهم نقضوا العهدى واخلفوا الوعد مرات كثيرة قل كانت لكم دار الآخرة عند الله خالصة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 ولن يتمنوا الموت أبدا بسبب ما قدموه في حياتهم من الكفر بالله وتكذيب رسله وتحريف كتبه والله عليم من بالظالمين منهم ومن غيرهم وسيجازي كلا بعمله ولتجد إنهم أحرصت الناس على حياتهم ومن الذين أشرتوه يود أحدهم يوم يعمر ألف سنة والله بصير ولتجدن أيها النبي اليهود أشد الناس حرصا على الحياة مهما كانت حقيرة دليلة بل هم احرص من المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث والحساب ومع كونهم اهل كتاب ويؤمنون بالبعث والحساب فان الواحد منهم يحب أن يبلغ عمره ألف سنة وليس بمبعده عن عذاب الله طول عمره مهما بلا والله مطلع على اعمالهم بصير بها لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيهم بها وَالَّذِي <تصفيق> كَانَ لمن قال من اليهود إن جبريل عدونا من الملائكة من كان منكم من كان معاديا لجبريل فإنه هو الذي نزل بالقرآن على قلبك بإذن من الله مصدقا لما سبق من الكتب الإلهية كالتوراه والإنجيل ودالا على الخير ومبشرا للمؤمنين بما عاده الله لهم من النعيم فمن كان معاديا لمن هذه صفته وعمله فهو من الضالين من كان عدوا لله وقلا ورسله وجبريل وميكايل فإن الله عدو للكافرين من كان معاديا لله وملائكته ورسله ومعاديا للملكين المقربين جبريل وميكايل فإن الله عدو للكافرين منكم ومن غيركم ومن كان الله عدوه فقد عاد بالحسران المبين ولقد أنزلنا إليك أعيات وما يغفر بها إلا ولقد أنزلنا اليك ايها النبي علامات واضحات على صدقك فيما جئت به من النبوة والوحي وما يجحد بها مع وضوحها وبيانها إلا الخارجون عن دين الله أو كل من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 مصدق لما معهم بريق من المدينة أوت الكتاب كتاب الله ورَسوله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 فوائد من الآيات اولا المؤمن الحق يرجو ما عند الله من النعيم المقيم ولهذا يفرح بلقاء الله ولا يخشى الموت ثانيا حرص اليهود على الحياة الدنيا حتى لو كانت حياة حقيرة مهينة غير كريمة ثالثا أن من عاد ليا الله المقربين منه فقد عاد الله تعالى رابعا عراض اليهود عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بعدما عرفوا تصديقه لما في أيديهم من الكتب خامسا أن من لم ينتفع بعلمه صح أن يوصف بالجهد لأنه شابه الجاهل في جعله فانتبعوا ما تتلو الشياطين على هنك سليمان وما كبر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما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 وما يضر أولئك السحرة أي أحد إلا بإذن الله ومشيئته ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علم أولئك اليهود أن من استبدل السحرة بكتاب الله ما له في الآخرة من حظ ولا نصيل ولبئس ما باعوا به أنفسهم حيث استبدلوا السحرة بوحي الله وشرعه ولو كانوا يعلمون ما ينفعهم ما أقدموا على هذا العمل المشين والضلال المبين ولو أنهم حاموا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 يوجه الله تعالى المؤمنين إلى حسن اختيار الألفاظ قائلا لهم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كلمة راعنا أي راعي أحوالنا لأن اليهود يحرفونها ويخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون به معنا فاسدا فنهى الله عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب وأمر عباده أن يقولوا بدلا عنها انظرنا أي انظر إلينا وتمهل بنا وهي كلمة تؤدي المعنى بلا محظور وللكافرين بالله عذاب اقليم موجع ما يود الذي لك قروم من اهل الكتاب ولا المشركين ان يرذع عليكم من خير من ربكم والله يختص بالصبر يحب الكفار ايا كانوا اهل كتاب او مشركين أن ينزل, ان ينزل الله عليكم اي خير من ربكم أن ينزل الله عليكم أي خير من ربكم قليلا كان أو كثيرا والله يقتصد رحمته من النبوة والوحي والإيمان من يشاء من عباده والله صاحب الفضل العظيم فلا خير يناله أحد من الخلق إلا منه ومن فضله بعث الرسول وإنزال الكتاب فوائد من الآيات اولا أن من أعرض عن الهدى مع علمه به عاقبه الله باتباع الباطل والعمل به ثانيا سوء أدب اليهود مع أنبياء الله حيث نسبوا إلى سليمان عليه السلام عاط السحر فبرأه الله منه وأكذبهم في زعمهم ثالثا أن السحر له حقيقة وتأثير في العقول والأبدان والساحر كافر وحكمه القتل رابعا لا يقع في ملك الله تعالى شيء من الخير والشر إلا بإذنه وعلمه تعالى خامسا الإيمان وتقوى الله تعالى خير ما يدخره المرء لنفسه سادسا سد الظرائع من مقاصد الشريعة فكل قول أو فعل يوهم أمورا فاسدة يجب تجنبه والبعد عنه عن أن الفضل بيد الله تعالى وهو الذي يختص به من يشاء برحمته وحكمته ما ننسخ من آية أو نوصها نكتب خير منها أو مثلها أنت تعلم أن الله على كل شيء قدير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 قد علمت أيها النبي أن الله هو مالك السماوات والأرض يحكم ما يريد فيأمر عباده وينهاهم بما يشاء ويقرر من الشرع ما شاء وينسخ ما شاء وما لكم بعد الله من ولي يتولى أمركم ولا نصير يدفع عنكم الضر بل الله هو ولي ذلك كله والقادر عليه أن تجينون أن رسولكم كما سئل موسى قبل من شأنكم أيها المؤمنون أن تسألوا رسولكم سؤال اعتراض وتعنث كما سأل قوم موسى نبيهم من قبل كقولهم أرن الله جهرة ومن يستبدل الكفر بالإيمان فقد ضل عن الطريق الوسط الذي هو الصراط المستقبل ود كثير من أهل الكتاب لو يردون من بعد إيمانكم كفارا حسدا من بعد ما تبين له الحق فاعكم وصحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير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 فلا يعجزونه ثم بعد أمر الله تعالى المؤمنين بالصبر على الأذى أمرهم بالثبات على دينهم وتقوي وتقوية إيمانهم فقال وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة وما تقدموا من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير أدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وسننها وأخرجوا زكاة أموالكم إلى مستحقها ومهما تعملوا من عمل صالح في حياتكم فتقدموه قبل مماتكم دخرا لأنفسكم تجدون ثوابه عند ربكم يوم القيامة فيجازيكم به إن الله بما تعملون بصير فيجازي كل بعمله وقال من يدخل الجنة إلا من كان وقالت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 علمه وحكمته. ثانيا حسد كثير من اهل الكتاب هذه الامة لما خصها الله من الايمان واتباع الرسول حتى تمنوا رجوعها الى الكفر كما كانت وقالت اليهود ليس النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يطلون الكتاب كذا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 إيمان بكل ما أنزل الله تعالى. ولم أظلم من منع سجد الله أن يذكر به اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائبين. لا أحد أظلم من النّام. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. خلاص، أنا استعجل. أسف. هيك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 لهم الناس من مساجد الله وللله المشرق والمضرب فألما تولوا فدم وجه الله إن الله واصح علي. ولله ملك المشرق والمغرب وما بينهما يأمر عباده بما شاء فحيثما تتوجهون فإنكم تستقبلون الله تعالى فهو المحيط بخلقه فإن أمركم باستقبال بيت المقدس أو الكعبة أو أخطأتم في القبلة أو شق عليكم استقبالها فلا حرج عليكم لأن الجهات كلها لله تعالى إن الله واسع يسع خلقه, إن الله واسع يسع خلقه برحمته وتيسيره عليهم بنياتهم وأفعالهم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قارتون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 ان يقول له كن فيكون والله سبحانه منشئ السماوات والارض وما فيهما على غير مثال سابق واذا قدر امرا واراده فانما يقول لذلك الامر كن فيكون على ما اراد الله ان يكون لا راد لامره وقضائه وقال الذين لا يعلمون لو لا الله الله فَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ قَبْرِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَشَافَهَتْ قُلُورُهُمْ قَدْ الْآيَاتِ لِقَوْبٍ يُوْقِنُونَ وقال الذين لا يعلمون من أهل الكتاب والمشركين عنادا للحق لم لا يكلمنا الله بدون واسطة لما لا يكلمنا الله دون واسطة أو تأتينا معجزة شصية خاصة بنا ومثل قولهم هذا قالت الأمم المكذبة من قبل لرسلها تشابهت قلوبهم فالكفر ملة واحدة وإن اختلفت أزمنتهم وامكنتهم قد أوضحنا الآيات لقوم يوقنون بالحق إذا ظهر لهم لا يعترهم شك ولا يمنعهم عناد إنا أرسلناك بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أرسلناك أيها النبي بالدين الحق الذي لا مريث فيه لتبشر المؤمنين بالجنة وتنذر الكافرين بالنار وليس عليك إلا البلاغ المبين ولن يسألك الله عن الذين لم يؤمنوا بك من أصحاب الجحيم فوائد من الآيات أولا الكفر ملة واحدة وإن اختلفت أجناس أهله وأماكنهم فهم يتشابهون في كفرهم وقولهم على الله بغير علم ثانيا أعظم الناس جرما وأشدهم إثما من يصد عن سبيل الله ويمنع من أراد فعل الخير ثالثا تنزل الله تعالى عن الصاحبة والولد فهو سبحانه لا يحتاج لخلقه ولن عنك ولا النصارى حتى تتبع قل صاتب الله نبيه موجه محذرا قائل الله لن ترضى عنكم اليهود ولا النصارى حتى تترك الإسلام وتتبع ماهم عليه ولئن حصل هذا منك أو من أحد من أتباعك بعد الذي جاءك من الحق الواضح فلن تجد من الله النصارى أو معونه وهذا من باب بيان خطورة ترك الحق ومجارات أهل الباطل الذين آتيناه الكتاب يَظُنُّونَهُ حَقًّا خِلاَوَتَهُ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يُكَذِّبْ بِهِ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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الدينية والدنيوية التي أنعمت بها عليكم واذكروا أني فضلتكم على أهل زمانكم بالنبوة والملك وابتقوا يوما وابتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس ولا يغبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا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 يحدثنا القرآن أن الله تعالى اختبر إبراهيم عليه السلام بما أمره به من أحكام وتكاليف فقام بها وأتم أداءها على أكمل وجه قال الله لنبيه إبراهيم إني جاعلك للناس قدوة يقتدى بك في أفعالك وأخلاقك قال إبراهيم وجعل يا ربي من ذريتي كذلك أئمة يقتدي بهم الناس قال الله مجيبا إياه لا ينال عهدي لك بالإمامة في الدين الظالمين من ذريتك وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ كما يبين القرآن أن الله جعل البيت الحرام مرجعا للناس تتعلق به قلوبهم كلما رحلوا عنه رجعوا إليه وجعلناه آمنا لهم لا يعتدى عليهم فيه وقلنا للناس اتخذوا من الحجر الذي كان يطف عليه إبراهيم وهو يبني الكعبة مكانا للصلاة وأوصينا إبراهيم وابنه إسماعيل بتطهير البيت الحرام من الأقذار ولأثان لمن أراد التعبد فيه بالطواف والاعتكاف والصلاة وغيرها وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعِلْ هَذَا بَلَجًا آمِنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال وَمَنْ قَلِيلًا يقر أيها النبي حين قال إبراهيم وهو يدعو ربه رب اجعل مكة بلدا آمنا لا يتعرض فيه لأحد بسوء وارزق أهله من أنواع الثمرات واجعله رزقا خاصا بالمؤمنين بك منهم قال الله ومن كفر منهم فأمتعه بما أرزقه في الدنيا متاعا قليلا ثم في الآخرة ألجئه مكره مكرها إلى عذاب النار وبئس المصير الذي يرجع إليه يوم القيامة فوائد من الآيات أولا أن من قرأ الكتاب بحق من اليهود والنصارى يعرف أن ما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم هو الهدى وهو من عند الله تعالى ثانيا أن المسلمين مهما فعلوا من خير لليهود والنصارى فلن يرضوا حتى يخرجوهم من دينهم ويتابعوهم على ضلالهم ثالثا الإمامة في الدين لا تنال إلا بصحة اليقين والصبر على القيام بأمر الله تعالى رابعا بركة دعوة إبراهيم عليه السلام للبلد الحرام حيث جعله الله مكانا آمنا للناس وتفضل على أهله بأنواع الأرزاء وإذ يرفع إبراهيم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 ربنا وجعلنا مستسلمين لأمرك ربنا مستسلمين لأمرك خاضعين لك لا نشرك معك أحدا واجعل من ذريتنا أمة مستسلمة لك وعرفنا عبادتك كيف تكون وتجاوز عصيائنا وتقصيرنا في طاعتك إنك أنت التواب على من تاب عبادك الرحيم بهم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يبلغ عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وبعت فيهم رسولا منهم من ذرية إسماعيل يتلو عليهم آياتك المنزلة ويعلمهم القرآن والسنة ويطهرهم من الشرك والرذائل إنك أنت العزيز في ذاتك الحكيم في أفعالك وأحكامك ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا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 يا بني إن الله لكم الدين إلا وأنتم مسلمون. ووصى إبراهيم ابناءه بهذه الكلمة: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها كذلك يعقوب أبناه. قالا مناديين أبناهما: إن الله اختار لكم دين الإسلام فاستمسكوا به حتى يأتيكم الموت وأنتم مسلمون لله ظاهرا وباطنا أن كنتم شهداء للحضر يعقوب الموت إن قال لبني كنتم حاضرين خبر يعقوب حين حضرت الوفاء حيث قال لأبنائه سائلا إياهم ما تعبدون من بعد موتي قالوا جوابا لسؤاله نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا لا شريك له ونحن له وحده مستسلمون ومنقادون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا كسألون كسبت أمة قد مضت في من مضى قبلكم من الأمم وأفضت إلى ما قدمت من عمل فلها ما كسبت من حسن أو سيّ ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن أعمالهم ولا يسألون عن أعمالكم ولا يآخذ أحد بذنب غيره بليجاز كل واحد بما قدم فلا يشغلكم عمل من مضى قبلكم عن النظر في عملكم فلا يشغلكم عمل من مضى قبلكم عن النظر في عملكم فإن أحدا لن ينفعه غير عمله الصالح فواعد من الآيات المؤمن المتقي لا يغتر بأعماله الصالح بل يخاف أن ترد عليه ولا تقبل منه ولهذا يكثر سؤال الله قبولها ثانيا بركة دعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام حيث أجاب الله دعائه وجعله وجعل خاتم أنبيائه وأفضل رسله من أهل مكة ثالثا مشروعية التوسل إلى الله تعالى في إجابة الدعاء بأسمائه وصفاته تعالى وليس بالوسائل البدعية كحق فلان وجاه فلان رابعا دين إبراهيم عليه السلام هو الملة الحنيفية الموافقة للفطرة لا يرغب عنها ولا يزهد فيها إلا الجاهل المخالف لفطرته خامسا مشروعية الوصية للذرية باتباع الهدى وأخذ العهد عليهم بالتمسك بالحق والثبات عليه. وقالوا قولوا هدى الأور صار اهددوا قل بل إلا إبراهيم حريفا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 أيها المؤمنون لأصحاب هذه الدعوى الباطلة من يهود ونصارى آمنا بالله وبالقرآن الذي أنزل إلينا وآمنا بما أنزل على إبراهيم وأبنائه إسماعيل وإسحاق ويعقوب وآمنا بما أنزل على الأنبياء من ولد يعقوب وآمنا بالتورات التي أتاه الله موسى والإنجيل الذي أتاه الله عيسى وآمنا بالكتب التي آتاها الله الأنبياء جميعا لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض بل نؤمن بهم جميعا ونحن له عَلَيْهِمْ رَحْمَةٌ مِن رَبِّهِمْ وَمَا يَعْلَمُونَ فَإِذَا مَا آمنتم بِهِ ضَلِّهَدَوْا وَإِلَّا فإن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ إن آمن اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار ايمانا مثل إيمانكم فقد اهتدوا إلى الطريق المستقيم الذي ارتضاه الله وإن عرضوا عن الإيمان بأن كذبوا بالأنبياء كلهم أو ببعضهم فإنما هم في اختلاف وعيداء فلا تحزن أيها النبي فإن الله سيكفيك أذاهم ويمنعك من شرهم وينصرك عليهم فواستمعوا لأقوالهم والعليم بنياتهم وأفعالهم صبغة <تصفيق> الله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 أن تقولون إما إبراهيم وإسماعيل والإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا هودا أو نصارا قل لأنتم أعلم أن الله ومن أغلق ممن كتب شهادة عنده من الله ومن الله بغابر عنه أم تقولون يا أهل الكتاب إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأنبياء من ولد يعقوب كانوا على ملة اليهودية أو النصرانية قل أيها النبي مجيبا إياهم أأنتم أعلم أم الله فإن زعموا أنهم كانوا على ملتهم فقد كذبوا لأن مبعثهم وموتهم كان قبل نزول التوراة والإنجيل وعلم بذلك أنما ما يقولونه كذب على الله ورسله وأنهم كتموا الحق الذي نزل عليهم ولا أحد أظلم من الله بِكَمَا شَهَادَةٍ ثابتة عِندَهُ عَلِمَهَا مِنَ الله كَفِعْلِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَيْسَ الله بِغَافِلٍ عن أَعْمَالِكُمْ وَسَيُجَازِيكُمْ عَلَيْهَا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تلك أمة قد مضت من قبلكم وأفضت إلى ما قدمت من عمل فلها ما كسبت من الأعمال ولكم ما كسبتم ولا يسألون عن أعمالهم ولا يسألون عن أعمالكم فلا يؤخذ أحد بذنب أحد ولا ينتفع بعمل غيره بل كل سيجاز على ما قدم فوائد من الآيات أن دعوة أولا أن دعوة أهل الكتاب أنهم على الحق لا تنفعهم وهم يكفرون بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا يجب الإيمان بالكتب التي أنزلها الله وبالأنبياء الذين بعثهم سبحانه للناس ثالثا أن الله تعالى قد ركز في فطر خلقه جميعا الإقرار بربوبيته وألوهيته وإنما يضلهم عنها الشيطان وأعوانه الله